114. لهم عذاب مهين من وراءهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى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 وَمَنْ أَسَى فَعَلِيَهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إسْرَائِلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُ بَيْنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ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 117. لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم 117. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 118. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وما يهلكنا إلا الدهر وما له بذلك من علم إنهم إلا يغنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 117. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 118. ولله ملك السماوات والأرض وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْصَوُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاهِضِيَ كُلَّ أُمَّةٍ تُدَعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَوْقُعُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ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 114. فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين 115. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إنهم إلا ونا وما نحن بمستيقنين 116. وبدى لهم سيئات ما عملوا بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم لن كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما واواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا 111. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون 112. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين 113. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم